موطن جنة ولا عقالي الفراح محروس بسم الله يا وطن الغالي غير وطن بالكون ما يحلالي محروس بسم الله يا وطن الغالي غير وطن بالكون ما يحلالي أول حبيب بعمري موطن صباح اول حبيب بعمري موطن صباح قلبي مجنون بوطن جامعه لي وطن أقرب صار من أنفاس لي مجنون بوطن جامعه لي وطن أقرب صار من أنفاسي لي وطن بي عباس وحسين وعلي عيدي يا روحي وفرحوها الهلي عيدي يا روحي وفرحوها الهلي علي بها ظل بنياني وبالوطن ثابتي ظل إيماني علي بها ظل بنياني وبالوطن ثابت يضل يماني بالمتحبك صوت بشفاف صدا للمتحبك صوت بشفاف صدا طنب بي ولا صار تنم والمرار اللي احلى من الشهاد هو طلبي طيبة ولا صارت زباد والمرار البيه أحلى من الشهاد قغضي حبة وبيان أحضان الولاد ربي أرزق بالأمن هذا البلد ربي أرزق بالأمن هذا البلد اسمه ما فارقني فوق شفافي لو ضم مغروحي همو كافي اسمه ما فارقني فوق شفافي لو ضم مغروحي همو كافي عاشق هواه صدري بمحبه تنشرح الوطن والله مثل شدت ورث عطر ذوبني وشم من البريد الوطن والله مثل شدت ورث عطر ذوبني وشم من البريد هدفة بحضانة اذا مسني الفريد ريت يا ربي دوم وينسغيت ريت يا ربي وطن نشكدر رقيق حساسه ترضى يا وطن نشكدر رقيق حساسه ترضى موت لايدا مجراسه تنزل دمات بيوم لو شفت انجوع